يَهُو فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فإن أصابه خير اطمأنا به وإن أصابته فتنة قَلَبَ على وجهه قسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين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 وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء آذان قصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصرر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ولوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من لهب ولؤلؤا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 ومن يرد فيه بإلحاد بظلم مرقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطحي البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن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 وَجانب الرجِ سَم النثان وَوجانب قَ الز حور الثعَم وَيم شركين به وَم شرك بالله فَكأََّ ما خَووَ منِ السماء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 مَحِلُّهَا إِلَى الدَّيْتِ الْعَاتِي رْقُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ دَيْنَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وفيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز فالذين إن ومكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 فَتَأَيَّمَّ مِنْ قَرَيَةٍ أَهْلَكَتْهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرُهُمْ مُعَطَّلَةٌ وَقَصْرٌ مَّشِيدٌ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَمْ أَنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ بها.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 لا ييدخ الن مدخلَ أربه وإ الله علىعَم حليم.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 المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين يشركون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستعن به من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 فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَتَصَدَّقُوا بِالْمَالِ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ